ما لهم به من علم ولا لأذاهم كبر كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخر نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلواهم ايهم احسن عملا واننا لجاعلون ما عليها قيدا جرزا ان حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا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 نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَأَزْدَادَهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا أهَلَّ قَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطَا هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا